يا رسول الله اخوتنا اخوة الإيمان والإسلام استهلال إهلال على وهو القرآن الكريم بعيش مع طيب الكلم وروع الآداء نجد لي الصوت قارئ جمهورية مصر العربية وقارئ الاسعى والتلفزيون العربي وقارئ العالم العربي والاسلامي فضيلة القارئ الشيخ صاحا النعماني القارئ والوسيق بالسيط ندعو له بالتوفيق ولنا ولكم بحسن الاستناع فل يتفضل اشكوا أعوذ اللهم الشيطان الرجيم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 قل تعالوا أتل ما أروم ربكم عليكم ألا تسركون xa đầu laang con số làờ cũng mình im النفس الذي حرام Love you. أتلوا ما حروا ما ربكم عليكم ألا تسركون لا تقرب الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتل النفس الذي حرم الله إلا بالحق ذلكم و ياقوم به لعلكم تعرفون. ولا انت لا تقرض ما لن إلا الذي هي أحسن ولا تقربوا ما لم يجيه ولا <laughs> Thank لعلكم <تصفيق> تتقل انت قولو انما <تصفيق> فَمَن ban man la ba man أنجز الذين يصدفون عن آياتنا سوء العذاب بما And او که موسیقی أنت فلا يجزى. الإن صلاحی و دل Eddie, King. Eddie King. لا شريك يا له لا شريك يا له قل این Love. لا تتكب كل نفس إلا عليها ولا وَالَّذِي ذَرَأَكُمْ عَنِ الْأَرْضِ إِنَّهُ كَانَ حَقًّا وَعْدًا این نوام را... إن ربك غري بیعوا قل ای wala يومئذ yaw فمن inndidi ha baba هم ko وَمَن قَضَىٰ مَوَازِيهِ فَبِغِلَائِكَ الَّذِينَ قَصَرُوا أَمْ نُفْسُهُمْ فَقُولَا إِنَّ الَّذِينَ خسروا أنفسهم بما كانوا بآياتنا وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَيْشِ خَلِيلًا مَا تَشْتُرُونَ صَدَقَ اللَّهِ العظيم. حقا من اراد الدنيا فعليه بالقرآن. ومن اراد الاخرة فعليه بالقرآن. ومن ارادهما معا فعليه بالقرآن. هكذا اخوتنا اخوة الايمان والاسلام. عشنا في رحبة زي تلاوة الفرآنية المباركة فلها علينا قرق جمهورية مصر العربية وقرق الإزاع والتلفزيون العربي طبيلة القارق الشيخ فاع النوماني القارق والحقيق القاهرة تليا على أرقى الإزاعات السوفية بالناصرية إدارة موامبس محمد عبدالحمي الجبالي كبرى من حازن الفراشة والإنارة والبسير أولاد الحاج محمد عبد الهن. بزيارة أبو لي، بطل عائلة الحاج محمد عبد الهادي، نشكر كل من جاء يقدم واجب العزاء، نشكر الثادة، عمد ومشايخ القرى المجاورة، والثادة اعضاء مجلس الشعب والشورى، والقيادات الشعبية والتلفزيونية.